Hiyelâ hayatın et dünyâ nemut ve nahiâ ve ma yuhlik min illa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 Allah yüphieküm, thumma yümitüküm, thumma yjmaüküm, ila yümül kıyameti. La rıb fihi, vla kinn akrarınasıla وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ نُجْزِيهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هم الفوز المبين وأما الذين كفروا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمَّ مَا نَدْرِي ما السَّاعَةُ إِنَّ نظن إلا ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ